ذكرها بعض أهل العلم ذكر الإمام الذهبي في الميزان وهو أن رجلا من أهل العلم من أهل بغداد وضم اسمه صالح الشيخ صالح جزرة رحمه الله تعالى وهو تلميذ بن معين وذهب إلى الشام فحضر درسا لأحد علماء الشام فقال هذا الشيخ في درسه والسين والصاد تتناوبان يعني تنوب السين عن الصد وتنوب الصد عن السين يعني في الكلام مثل الصراط, الصراط بسطة بسطة توسل توصل يعني سين صد حط سين حط صد مشي الأمور طيب قال والسين وصد تتناوبان فالمهم فهذا الشيخ صالح جزرة سأل من بجانبه لانه في الشام وهو من أهل بغداد أصلا ما يعرف الشيخ ولا يعرف يعني فسأل من من هذا الشيخ فهذا أبو صالح قال طيب فالمهم يوم خلص الشيخ رفع يده ليسأل قال نعم قال يا أبا صالح أسلحك الله هل يسح أن نقول نحن نقص عليك أحسن القصصي حق السيم مكان الصاد العبد بالكلام قال يا أبا صالح أسلحك الله أسلحك يعني خلاك عضم هل يسح أن نقول نحن نقص عليك احصنه القثث واضح لأنه قالت تناوبان فسكت الشيخ فقال لا ما يصلح هذا قال أنت قلت تتناوبان ما جبت عندي أنت قلت تناوبان سكت الشيخ عرف أنه غلطان قال لا لا تتناوبان تيرت <تصفيق> رأيي يعني لا تدع ثم قال فما تقول انت يلا ماشي انا ثوان غلط انت شو تقول شو رايك انت قال تتناوبان غالبا لا دائما تتناوبان غالبا مثل اللام والراء ترى زين اللام والراء تتناوبان ايوه تقول هملت اينو تقول همرت اينه زين ايضا تتناوبان احيانا والسين والصاد تتناوبان اكثر لكن غالبا وليس دائما فهنا تتناوبان تقول التوسل وتقول التوصل التوسل وتقول التوصل نعم هو التقرب إلى شيء بشيء يتقرب إلى شيء بشيء آخر يعني يوصلك إليه يوصلك أن فلصطلح النذكر في دعاء ما يرجو أن يكون سببا في قبولي أتوسل إليك بنبيك أتوسل إليك بعملي أتوسل إليك بفلان أتوسل إليك بأسمائك وهكذا تتوسل إلى الله تتقرب إلى الله بشيء خارج طيب قال والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع ثم ذكر صوره المشروع عادة أهل العلم يقول المشروع ثلاثة أنواع المشروع يجعلون ذات النوع المؤلف هنا حفظ الله تبارك وتعالى يعني فصلها جعلها ستة جعلها ستة أنواع لكن في النهاية تعود إلى الثلاثة تعود إلى الثلاثة قال التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذه واحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغذت فقدم قوله إيش يا حي يا قيوم اللهم تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرمتك أبو لك بنعمتك أبو بذنب فاغفر لي قدم مقدمة طويلة حتى يقول اغفر لي فهي اسمه التوسل إلى الله بأسمائه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 التوسل الى الله بذكر وعده يعني تقول ربنا واتنا ما وعدتنا على رسل كان الظاهر انه من الدعاء وليس من التوسل لكن ذكره المؤلف هنا التوسل الله بافعاله كان يقول اللهم كما رزقت فلان فارزقني هذا ايضا داخل في الدعاء لكن كما رزقت فلان فارزقني يعني ايضا هذه في الثناء على الله انت انت الرزاق انت رزقت فلان فارزقني ممكن ان تجعلها نقطه لوحدها وممكن ان تتبعها لما سبق أن يتوسل الله بأعماله الصالحة وهذا مشهور جدا إنسان يتوسل الله بأعماله الصالحة وأشهر ما في هذا حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار حيث دخلوا الغار توسلوا الله بأفعالهم واحد قال بالأجير واحد قال بابنة عمه التي رودها عن نفسها والثالث قال ببره بوالديه فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فهذا جائز لا شك فيه فأنت تتوسل الله بعمال فتقول الله من يسألك بإيماني اللهم أن في بتصديقي لك اللهم أن يسألك بحبي لك اللهم أن يسألك بحبي لرسولك اللهم أن يسألك بصلاتي بصيامي بصدقاتي ببري بوالدي بكفالتي للأيتام أي عمل صالح عملته تقربا إلى الله تبارك وتعالى فتسأل الله به وهنا مهم جدا أن الإنسانة كله ما يسمى بالخبيئة يعني أعمال صالحة لا يدري بها أحد إذا احتجت تسأل الله بها مثل الثلاثة اللي اندخل الغار هالثلاثة اللي دخلوا الغار سألوا الله بأشياء يعني لا يعلمه أحد بينهم بين الله سووها هذا ببره بوالديه ما نشره بين الناس الظاهر وأخلص فيه, الله. لما دليلنا أخلص فيه لله والذي قام عن ابن التعنه ما كان عندهما أحد والذي جمع المال للأجير ما دفعه إلى هذا أحد هذه خبيئة عمل خبيئ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 ويوزع الأكل على الناس ببيوتها يحطها عند الباب ويمشي يفتحون الباب الفجر يلقون الأكل عند الباب ما حق يزعننا هذه خبيئة الإنسان يعني كلهم خبيئة وذات ذكر ابن عبد الحكم أو ابن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك قال لم يكن لمالك يعني تميز بالنسبة لغيره في كثير عبادة ولا كثير صلاة ولا كثير يعني عابد إمام سما إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى زين وصار له صيت أكثر من اللي يعني من أقرانه أكثر من أقرانه صار له غير متميز الإمام ماكذال قال الشافعي دا ذكر العلماء فمالك النجم بين العلماء يقول ما أرى هذا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 كما جاءه الأعمى قال دعو الله أن يودي لي بصري جاءته المرأة السوداء التي كانت تصرع فقالت أدعو الله أن يذبع عني هذا الصرع لما عكاشه قالوا أدعو الله أن يجعلني منه هذا طلب الدعاء من الصالحين ما أنكر عليهم منه ما قال لا أنت لنفسك نفسك لا بالعكس اذا إذا جاءك إنسان ونسألك أن تدعو الله لا أدعو الله لا ما في مشكلة فالقض طلب الدعاء من الصالحين لا بأس به أمر طيب ومطلوب أن يطلب من الصالح أن يدعو الله له لا مانع من هذا طيب تقول لرجل صالح أدعو الله لي. هذا كله هذه الأنواع كله من التوسل المشروع المباح وبعضه مستحب طبعا قال القسم الثاني توسل الممنوع توسل الممنوع أن يتوسل الى الله بذات نبي أو عبد أو كعبة أو كذا اللهم من يسألك بنبيك اللهم نسالك بعبدك الصالح هذا لا يجوز وإنما يجوز تساله بدعاء عبده الصالح اللي قلنا قبل قليل المشروع ان تذهب الى هذا العبد الصالح تقول ادعوا الله لي ثم تقول يا رب استجب دعاءه لي اللهم يسألك قبول دعائه لي فهذا هو التوسل بدعاء الصالحين اما ان يقول اللهم اني اسالك بعبدك هذا لا يصل ما فعله الصحابه ابدا ما نقل عن صحابي واحد انه قال له من بمحمد او نسألك بحبك لمحمد لأن حتى حتى عقلا ما تستقيم يعني واحد يجيك يقول لك اسالك كثر ما تحب ولدك عقلك شك انت ولدي ولدي أعطي ولدي احب ولدي انت ما دخلك في هذا الموضوع اسالك بولدك ما ما ما يصلح ابدا هذا فالقصد ان دعاء توسل الله بذات الصالحين هذا لم يثبت ابدا ولا يشرق نعم ان يتوسل بحق نبي بحق فلان اسالك بحق فلان كذا حق فلان له وليس لك فما يصير انا احسن اسمك محمد يعني انا احسن الى محمد زين فياتي ضيدان زين انا احسن لمحمد يجي ضيدان حق محمد قال اسالك بحق عثمان ان تعطيني الحق عثمان هو اعطاني يعني يستاهل عثمان انت شكك اش دخلك الموضوع ما دخلك أنت واضح فما يصير يسأل بحق شخص آخر واضح فعندما تسأل الله تقول أسألك بحق محمد لا حق محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس لك هذا لا يصح أيضا قال أن ترسل بأسماء الشياطين هذا هذا الشرك هذا اللي هو أن يدعو الشياطين من دون الله تبارك وتعالى هذا من الشرك وهذا يمكن يحدث عند السحر أو المشعوذين زين بدعاء الشياطين توسل تقول اللهم إني أسألك هذا أسمائهم قشر ما تعبت تقرأهم حتى إذا كان حاولت أقرأهم ما عرف اللهم إني بشحبوط بشحبوت ومنحطيط وكربوش ما يصدق أسمائهم هذا اللي يقصون عليهم ما أدري فالقصد إن سؤال الله بأسماء الشياطين هذا من الشرك هذا من الشرك طيب فالقصد أن التوسل ينقسم إلى قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع عيدوا لنا التوسل المشروع مثل ماذا توسل الله بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى بعد توسل بوعده سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة لسان الحال دعاء الصالحين هذا كله توسل مشروع مسموح مفتوح بابه الممنوع مثل ماذا بذات شخص معين أو بجاهه طيب او بحقه طيب او باسماء الشياطين او غير ذلك هذا ممنوع هذا ممنوع وهذا من البدع هذا من البدع او الله تبارك وتعالى ونفرق يعني بعض الناس لا يفرق من التوسل والاستغاثة وهذا يلبس به اهل البدع على بعض الناس ويقول ها فلان من أهل العلم يقول التوسل بدعة شويته شرك وكذلك الاستغاثة بدعة ليش سوينا شرك لا استغاثة شيء والتوسل شيء آخر لابد أن نفرق التوسل نعم بدعة لكن الاستغاثة شرك توسل بغير الله طبعا بغير المشروع توسل بغير المشروع هذه بدعة ومعصية وبعضهم يقول شرك أصغر لما تقول اللهم توسل لك بفلان اتوسل لك بحق فلان هذه بدعه طيب لكن لما تستغيث بفلان تقول يا فلان أغثني يا فلان ساعدني هذا ما هو توسل انتبه لان اهل الباطل يلبسون يدخلون التوسل بالاستغاثه ويستدلون بادله التوسل على جواز الاستغاثه واضح فيلبسون على الناس لابد ان نفرق التوسل شيء والاستغاثه شيء التوسل هو جعله وصيلة، وسيله بينه وبين الله تبارك اما الاستغاثه دعاؤه خاصه طلب منه والله سبحانه يقول يا ايها الذين اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله اي الاعمال الصالحه التي تقربكم اليه اللي هو التوسل المشروع الاعمال الصالحه التي تقربكم الى الله طيب وابتغوا اليه الوسيله اي الوسيله التي توصلكم الى الله من عموم الاعمال الصالحه ليس فقط يعني الدعاء وكذا لا الدعاء من الاعمال الصالحه صلاتك صيامك صدقاتك هذه كلها أعمال صالحة إيمانك لا أعمال صالحة توسل إلى الله يتقرب إلى الله باعمالك الصالحة فالقصد أننا نفرق بين التوسل والاستغاثة فالتوسل ممنوع إذا كان بدعيا ويسمى بدعة ولا يجعلونه من أنواع الشرك إلا بعض العلم يسميه شركا أصغر طيب لكن ليس كالاستغاثة الاستغاثة شرك أكبر مخرج من الملة فنفرق بين هذا وهذا الله المستعان طيب قال النوع الثاني الاستعانه النوع الثاني الاستغاثه الرابع الثالث الاستعاذه الرابع المفروض زين عندنا إذن الاستعانه والاستغاثه والاستعاذه استعانه استغاثه استعاذه الاستعانه هي طلب العون طلب العون الاصل الانسان لا يستعين الا بالله اذا استعنت فاستعن بالله يقول لابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاستعانة نوعان وكذلك الاستغاثة وكذلك الاستعادة طيب يعني في شيء يستطيعه الإنسان ما في معنى تستعين به فلان ساعدني نشيل الكرسي استعنت به استعنت به لكن يقول فلان أعني على دخول الجنة دخلني الجنة أرسلان واضح هذا لا هذا لا فلان أعني في إنجاب ولد ما يصير واضح ولا لا هذه الأشياء لا يقدر عليه إلا الله وإذا الاستعانة بالله تبارك وتعالى طلب العون من الله تبارك طلب العون فإذا كان طلب العون هذا ممن يستطيعه ما بأس كائسة من البشر من أي أحد وتطلب منه ما يستطيعه ما في لكن طلب العون في شيء لا يستطيعه إلا الله لا يجب أن يطلب إلا من الله شيء لا يستطيعه الا الله لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى وكذلك الامر في الاستغاثه فاستغاثه الذي من شيعته اي طلب ايش طلب الغوث انت الامه ان طحت بجليد الغوث الغوث يعني الناس ساعدوني يجوز في يجوز لأن يقدرون يساعدونك يقدرون يساعدونك كذلك الاستعاذه زين تقول فلان اعوذ بك من شر فلان لا يؤذيني امنعني منه وهو يستطيع ان يمنعك منه يجوز يجوز طيب فالقض ان الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه اذا كان في شيء يستطيعه الانسان جائز اما تستغيث به من النار تقول يا فلان اغثني من نار جهنم لا هذا لا هذا لا يستطيع الا الله اعذني يا فلان من الشيطان الرجيم لا هذا لا يستطيع الا الله جل وعلا فالأشياء التي لا يستطيعها إلا الله لا يجب أن تطلب من البشر وهناك بيتان جميلان جدا للمتنبي يقول لي سيف الدولة حمداني يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره واضح؟ يا من؟ ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره هو قد يقصد يعني ألوذ به فيما أؤمله من الأمور التي يستطيعها ومن أعوذ به مما أحاذره ايضا من الأشياء التي يمنعني فيها من العدو ولا شيء يعني يستطيع أن يمنعني فيها ثم زاد عليها شوي بالغ وهكذا الشعراء لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما انت جابره هذه مبالغة وذاك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كان الشيخ السلامة ينكر هذين البيتين على المتنبي يقول هذا الكلام ما يجوز أن يقال لبشر هذا يعني البيتان جميلان ولكن لا يقال لبشر يقول وهذا لا يقال لبشر ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول وكان شيخ الإسلامة ربما دع الله في سجوده بهذين البيتين لجمالهما البيتان لكن يقالان لله فكان شخصا يقول هذا لله يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسر ولا يهيضون عظما انت جابره يدعو الله بهما يقول هذا الكلام يوجه لله لا يوجه للبشر لانه في غلو في غلو والشعراء كما قلنا باب الغلو عندهم مفتوح لذلك اعذب الشعر اكذبه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 وهذا رأى شيخ سنة ان الذي قاله المتنبي في سيف الدولة من هذا الباب انه مبالغه فيه مبالغه لا يقال هذا للبشر المهم إذن أن الاستعادة والاستغاثة والاستعانة جائزة إذا كان فيما يستطيعه البشر ولا تجوز فيما لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى وإذا قال هنا المؤلف قال هي طلب العون والاستعانه عباده جاء بها الكتاب السنة قال تعالى قول إياك نعبد واياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استعن وإذا استعنت فاستعن بالله الاستغاثة هو طلب الغوت وهو ازاله الشدة قال تعالى استغيثون ربكم فاستجاب لكم الثالث الرابع المفروض الاستعاذة وهو الالتجاء والاعتصام والتحرز يعني استعاذة به التجا إليه ومنه أعوذ بالله من الشيطان أي التجو إليك يا رب التجو إليك يا رب نعم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 خلاص نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله عليه وسلم وأنا اعتذر عن الاسبوع القادم راح كون إن ان شاء الله تعالى ان شاء الله الاسبوع اللي وراه ان شاء الله تعالى في أحد عنده سؤال يلا سامع شرك اكبر اي الذي يستغيث بغير الله في شيء لا يستطيعه الا الله شرك اكبر اي نعم كذلك الاستعانه وكذلك الاستعاده اي نعم سمح. إذا كان مع التوسل التوسل أنه. مع شو توجه انت صح. إذا كان مع التوسل هذا أنه, أنه. والله شوف التوسل التوسل هو. هو إذا جينا التوسل كحقيقة التوسل هذا التوسل ما يطلب مننا شيء وانه يطلب من الله لكن جعل هذا سببا زين، انه وسيط بينه وبينه فهو في النهاية قاعد يدعو الله لذلك يقول اللهم اني اسالك بفلان اللهم اني اسألك بحق فلان فهو في النهاية قاعد يسأل الله سبحانه وتعالى مو قاعد يسأل هذا فهو لا يعتقد فيه شيء انه ينفع او يضر لكن يعتقد انه الله لا يقبل الدعاء إلا عن طريق فلان فهذا التوسل فهو في النهاية مو قاعد يدعو، مو قاعد يطلب منه وإنما قاعد يطلب من الله لكن يقول يا الله بسبب هذا ذكرتني المساله الله يدعك خير ها نتكلم عن التوسل كعبادة لكن لو كان في أمور الدنيا مثلا لأن أنا يتحق ضيدان قلت له ضيدان التوسل اليك بفلان ما في شيء هذه ليست عبادة هذه ليست عباده توسل بين الناس التوسل إليك بفلان ما في شيء لكن التوسل نتكلم تتكلق قرب الى الله هذه اللي عباده اما بين الناس بين حديث الناس هذه لا تعتبر من العبادات فتم تتوسل بفلان ولا كذا ولا ما, ما تضر هذه ما لها شيء ما لا تضر في الموضوع نعم في دي مثلا مثلا عشان ضيدان لاجل ضيدان ما فيها باس ولا عليك قام اسمك طيب نعم اه في <تصفيق> للزواج وفي لل ايه شكرا اا طلب الدعاء من الصالحين يعني هناك من منع وهناك من أجاز وهناك من جعلها مستحبه مو بس مجازه ال الذي جعلها مستحبه وفتحها كميقاع على مصراعيها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 فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ثابت هذا عكاشف صيحين لما قال ادعو الله ليجعلني منهم المرأة التي سسرع في البخاري لما جاء الطائرة أنني أسرع فادعو الله لي فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك قالت بل اصبر ولكن ادعوا الله الا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كذلك قال يا رسول الله ادعو الله لي أنا رد لي بصري قال إن شئت صبرت ولك الجنة قال بل يدعو الله لي وكذلك قصة أويس القراني مع عمر قال يأتيكم رجل من قرن كان فيه برص فدع الله فأذهبه إلا قدر درهم في قدمه كان أبر الناس بأمه إذا لقيته فاساله أن يستغفر لك فكان عمر يبحث عنه كل سنة في خلافته أو في خلافة ابي بكر حتى لقيه وظن في خلافته فقال له ادعو الله لي فقال يا امر المؤمنين انت من نسألك ان تدعو الله لنا قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فدعا له ثم اختفى وهذا دليل صدقه وتقواه ما يبي الناس تعرفه ولا لو واحد غير تعال يلا نبي ندعي له يلا اللي يبيني ادعو لك ترى انا مستجاب لا لا ابدا اختفى دليل على صدقه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 ألا تطلب من أحد شيئا حتى الدعاء ما تطلب من احد هذا كمال التوكل لكن لا ينافي أصل التوكل فكان يقول شيخ سمتيمية الذي لا يطلب من الناس أن يدعون يدعو له زين أفضل من الذي يطلب من الناس أن يدعو له وضحت لكن لا يحرم لا يمنع كذلك كان شيخنا ابن عثمين رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام يقول الأفضل لا تسأل من أحد أن يدعو لك أنت تدعوه بينك وبين الله سبحانه هذا شيء بينك وبين الله لا تطلب من أحد شيء من هذا الأمر من هذا القبيل لكن لا يمنع مو حرام فهذا وال... يعني هناك من منع على سبيل أنه ينافي كمال التوكل ولا ينافي أصل التوكل آه. الظاهر لا الظاهر لا يقول هل يدخل في السبعين ألف؟ لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون هذا لا في استرقاء ولا كتب ولا تطير زين وأما قول العرمي توكلون هذا أيضا الذي يطلب الدعاء من الغير متوكل الله تبارك وإذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا لقيته فاسأله أن يسافر ولم يقل له هذا ينافي كمال التوكل بل إن الحديث نفسه الذي فيه لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون لما قال عكاش أدع الله أن يجعلني منهم ما قال له ما ما يصلح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 لا ما ما, عنه, ما عنه حكم تجسس الزوج على زوجته واهلها عبر اختراق موبايلاتهم بحجه من يريد ان يتابع امورهم ويرعاهم لا ما يجوز طبعا ولا تجسسوا تجسس محرم جاء في الكتاب والسنه المنع من التجسس هذا لا يجوز حرام هم مطلبو منك تعال شوف موبايلاتنا تاب عمورنا كذا ذكرنا كذا طيب أما هو يتجسس عليهم لا يجوز حكم الحمامات المغربية وخلطات التقشير في الصالونات ما أدري عنها شو يصير عند النساء لكن المهم أن لا تكشف العورات أن لا تكشف العورات سواء هي تكشف عورتها أو غيرها من النساء يكشفن عوراتهن تسهلنا في هذا لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن. أما إذا ما كان فيه كشف عورات وإنما يعني مساج وغيره وكذا بدون كشف العورة ما في بس إن شاء الله تعالى خلطات التقشير ما اعرفها والله خلطات التقشير ما عارفها خلطات التقشير على كل حال الأصل الجواز الأصل الجواز إلا إذا كان فيه شيء الحواجب أو ما منعت منه من كشف العورة ولا هذا, هذا لا يجوز أما إذا كان مجرد تجمل هذا لا بأس ان شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وعلينا محمد أزاكم الله خير